وألقى في الأرض رواسي أن ثميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون كرون، فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لوسر الرحيم، فالله يعلن ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دونه. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إلهما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 هو لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله دنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فلقهم وأثاهم العذاب من حيث لا يشعرون.